أَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ كَبِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَفانا استغفر لنا ذنوبنا إنك قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو العفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنْ قَدْ رَأَى الْفَرَجَ عَلَيَّ رَبِّي حَفَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ لِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ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 باطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ترفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت سنديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أثر الناس ولو حرصت